أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين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 وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونَ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُنُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِنْ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 وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقٌ نَّهَارًا وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يسبحون.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 111. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون 112. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون 113. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين 117. وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم 118. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون 119. هذه جهنم التي كنتم 119. تصلوها اليوم بما كنتم تكفرون 110. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لَطَمَسْنَا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون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 119. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم 110. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه 114. لوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يحلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا شَيْئًا شيئا أن يقول له كن 119 فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم 111 والصفات صفا 112 فالزاجرات زجرا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 لا يسمعون إلى الملئ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من حطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب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 119. بل كنتم قوما طاغين 110. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون 111. فأغويناكم إنا كنا غاوين 112. فإنهم يومئذ في 117. إنا كذلك نفعل بالمجرمين 118. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون 119. ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون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 فواكه وهم مكرمون في ينات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين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 119. قال قائل منهم إني كان لي قرين 110. يقول أئنك لمن المصدقين 111. أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا 118. فاطلع فرآه في سواء الجحيم 119. قالت الله إن كت لتردين 110. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين 111. أفما نحن بميتين إلا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 ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم طالين فهم على آثارهم يهرعون. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ فَأَخْذُهُمْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذِرِينَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ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 إِنَّا <تصفيق> كَذَا